أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصير أم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُوتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آل إبراهيم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب فَمِنْهُمَّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّ مَسَعٍ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنة قَالَ أَرَدْتُ أَنْ نُذِخِلَّهُمْ ظِلَّم اللَّهُ غَنِيٌّ عَمَّا بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا